سيد باباين الفضائل دب حليب مش هذا الاسم بعروقي وبدمي كنت ما اغفى لا ما يمي وضحك من اشاهد وجهك بحلمي يا من نورك سحرني حليب امي امرني يا من نورك سحرني خلي وامي امرني اظل طول العمر وياك خاسر يا علي العادات اظل طول العمر وياك خاسر يا علي العادات يا حلال المشاكل يا حلال المشاكل يا حلال المشاكل من براس الظالمين يا حلال المشاكل واصل الفضائل ما قابل الذين نادا سيا علي العاده ما قابل الذين نادا سيا علي العاده يا الهي المشاكل لين فاشكك تروت رياحيني كنت بحبك وعطفك ترويني كبرت وصورتك ما فرقت عيني وبليل المحن اسمك يسليني عطر ذاتك غمرني حب الودك اثرني عطر ذاتك غمرني حب الودك اثرني <تصفيق> يا بخت الذي يهواك خاسر يا علي العادات يا بخت الذي يهواك خاسر يا علي العادات يا حلال المشاكل يا حلال المشاكل يا حلال نادى فاصل يا عل العاده العاده الذي نادى يا عل العاده من امن انت القلب الشدايد وقعد حفر لو صاح الموالي يا عل نظره سرك للذي بالعقل حيره من ينظر ملايين التج الحضره ضريحك من يلوذون ظمايرهم ينادون بضريحك من يلوذون ظمايرهم ينادون فرج كربت الولا خاسر يا عل العادات فرج كربت الولا يا سيدي يا علي العادات يا حلال المشاكل يا حلال المشاكل يا حلال المشاكل نبراس الحضائر يا حلال المشاكل يا نبراس الحضائر ما نادا يا علي يا علي يا حلال المشاكل, علي, يا حلال المشاكل يا علي مثل ما كانت جيوش الكفر تشرت من سيفك اذا بالمعركه ترد مصايب تنجلي وعن الرحال تشد لو انت سمع موالف اسمك يرد يا مظهر للعجائب يا من تجل النوايا يا مظهر للعجائب يا من تجل النوايا من بحر يمناك خاسر يا علي العادات من بحر يمناك خاسر يا علي العادات يا حلال المشاكل, يا حلال المشاكل عن المشاكل من براس الشيعة قاعدنا على اش ما يامرن طيعة من دم القلب وقعنا على البيع وبارخص ثمن للمرتضى نبيع نضحي بدم الوريد نمد البيعة الايد نضحي بدم الوريد نمد البيعة الايد نجمة زين الافق خاسر علي العادات نجمة زين الافق خاسر يا علي العادات يا, يا حلال المشاكل يا حلال المشاكل shaki